بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق لانسان سَمَاءَهَا الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ووضع الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولرض وضعها وَحَبُّذُ الْ النعَصفِ وَرورحَ فَبلَ إِرَّكُ م تُكَرذِبَ قلَ قَ سَانَ مص وَالصَانِكَ وخلق الجانب رب المشرقين ورب الموربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبذيان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار في البحر كلألام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما يسأله من في السماوات ولرم كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفذوا من قطار السماوات ونوم فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيئي آلام ما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاصر فلاتنتصر فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبيأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذوابه إنس ولا جان فبيأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمان فيوخذ بالنواصي ولا قدام فبأي آلاء هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبا وَلمَنْ خفَ مَ قمَ رَِّه جَْدَّتَ وَلمَنْ خَافَمَ قامَ رَّ جَنَّتَ وَلمَنْ الغافَ مَ قمَ فبيي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان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 فَاكِهَتَيْنِ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وجن الجن نتين دان فبين آلاء ربك تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان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 أَجْزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا إِحْسَانٌ فَمَن يَنَّى آلَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ أدهامتان أبي أي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا للطافتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ مَا فَاكِهَتَانِ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبيأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطرون فبأي آلاء ربكما تكذبا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت لَيْسَ نُقْعَتُهَا لي كَاذِبًا قَافِضَةٌ رَافِعًا إِذَا رُجَّتْ نُرْجَجَ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّاءَ فَكَانَتْ هَافًا أَمْ مُبَسَّاءَ أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولا في جلات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة اتكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يصدعون وَفكِهَةٍ مِِما يَتَ خَرُ وَلَِْ قَير مِ مِماا يَْتَهُ وَحور عَ زَان نُخلُ إِ مَكن جَزَ بِمكوا يَمنُون جَز بِم كانوا يعمون لا يَسمعونَ فيِيهَا لَون سِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ ممدود ماء مسكوم وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشانا جَعل مَكَرًا مععر بَنَابًا لَوصحابِ المين ثَُّةٌ مِنَ نَولينَ وَثَُّةٌ مِنَ ل أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنَاثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِذًا مَنَا بُعْثٌ وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْعَا قُلْ إِنَّ لَوَّلِينَ لو وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ قُلْ إِنَّ لَوَّلِينَ لو وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُونَ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا الْضَالِينَ فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون أفرأيتكم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونعشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما يَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ لم ورغون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم وأنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جَنَّهُ أَجَجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ ءَاتَتُمُ أَمْ اشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا ءَاتُمُ أَمْ نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العوين فلا أقسم بمواقع لا اقسم بما وانك النجوم واننا لقسم لو تعا في العالمين اف في هذا الحديث انتم مذهنون وتجعلون رزقكم ان تكذبون فلولا اذا فلغت حنقم فلولا وقربوا إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن ربنا بنا فروح وريحان فروح وريحان وجنته نعيم وامما كان من اصحاب اليمين فالسلام لك من اصحاب اليمين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 asmbih bism rabbikal alim